لكن قلت لك ليست السياسات مكر ونفاق يظهر للناس شيئا ويبطل أشياء هذا مكار هذا وبعضهم مطاط مرة معك مرة مع غيرك أشفى ما يكون هذا بدابة مرع القيس مكرن مفرن مقبل مدبر معن مرة تروا مقبلا يثني على الطائفة معينة ومرة بالعكس يذمهم ويلعنهم مرة يمدح مرة يسبهم وهم هم ما تغيروا مرة يمدح دولة وإذا سقطت لعنها ومرة العكس فهذا ببلادين هذا هذا هذا سياسة مكر ما هي بلاه سياسة, سياسة محمودة ولا يصح القول عن هذا أن هذه السياسة محمودة ولا يصح القول بأن المتغير الأفكار هذه طائفة جديدة خرجت وووأصدر حكما للاو ظهورهم حاول أي قبل أيولد موجودون الآن عرفهم فنبغى نفرق بين سياسة المكر والخداع والنفاق وبين السياسة محمد بن عبد الله